Maar islamij, zeggen ze naar de ارجع لي قصرك يا محمد مرسي ارجع لي قصرك من الله ناصرك من الله ناصرك على موسى وسيسي من الله ناصرك محمد مرسي رئيسي هذا رجل حقيقي انا رئيس يصلي في الجماعه رئيسكم وريه اسى بالمسجد للصلاه وانت تخزله على الهواء رئيس محمد مرسي حفظه الله وسلمه ونصره على اعدائه وهو صائم يوم الخبيث وحضرنا افطاره وصلنا بنا صلاة المغرب وهو يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى فهذا بيان من المسجد الاقصى المبارك لرئيس الشرعي الحافظ لكتاب الله الدكتور. الله وامرا كان مفعولا دون حرف ابنا شعار احرار الدم الى المشوار الله والصحر كتير والتحب كبير حيبقوا أمهات المستقبل اللي بيعلموا اولادهم إن أباهم وأجدادهم كانوا رجال لا يقبلون الضيم ابدا من وطنهم أو دينهم فأنا مستعد أن ابذل ذلك رخيصا حسبة لله سبحانه وتعالى hij is wa Taala. n'hésite pas à brandir un drapeau appelant au Djihad la guerre sainte. Nous sommes prêts à sacrifier notre sang pour notre président Morsi, le président légitime et élu pour mettre en place les règles de Dieu sur terre. رجع الامور لنصابها وإلا هتلاقي الجموع دي كلها هتفجر مصر انت اللي بتعمل حرب اهليه وانت اللي كتبت شهادة وفاة جابت جب الانقاذ ورجالتها وانت اللي كتبت شهادات وفاة كل واحد عارض الرئيس مرسي انا بنزرك يا سيسي احذر احذر اما ان تقتل هذه الجموع او هذه الجموع ستنفجر فيكم انا بقول يا عم فتاح السيسي من اللي جابك من اللي جابك يا كلب من اللي جابت المرسل هو اللي جابت انا ولا اخواني ولا حاجة انا ستة مصرية موجودة هنا، لمش حيبة من حد مش حيبة من حد اقصة بالله العظيم انا قبل واخرج والله العظيم اهد نفسي ان شاء الله اني هرجع شهير مقدر اللي اعرف en als Allah kan het door deze verhaal, door deze hardshops, hij door de gelijkers en hij verhaal de الله اكبر والنصر لسورة شعبنا البطل الله اكبر والرحمة لشهدائنا الابرار والحرية لمعتقلين الابطال <تصفيق> <تصفيق> الجامع عالجامع المدينة الدائم عبقصفوا الجامع ها عبقصفوا الجامع يا شباب نحن نحن جنود الله نحن جنود الله وأنتم جنود الكفار وسنوخاطكم لآخر خطرة من دمانيه بإذن الله نحن منصورين وها وحات سعدان وهيذ ببابات قد استولينا عليها وبإذن الله والنصر لنجد الله إن المناك تخاطل معنا إن المناك تخاطل معنا وإن الله معنا فما ما أنتم معكم يا يا بشر يا كلاب بشر ما أنتم معكم نحن مع الله وأنت معكم الشيطان وبإذن الله نحن المنصورين والنصر الحق تكبير الله حك見 الله حك Safe مو حمد ن ن صياني جاناغ ما أنت تحبي الجيش الحر اولا احبه ليش بتحبوه لأنه بيحمينا بيحميكم من مين من جماع الأتع أنت بس كبير من الجيش الحر ولا لا من الجيش الحر إن شاء الله بتحبوه أنت الجيش حر بالجاستفيد بالجاستفيد الله الله يحميك أظلميك loading up their winnings after taking Syria's largest helicopter base. These are Jabhat al-Nusra fighters, one of five independent rebel groups to overrun Taftana's airbase. We surrounded it for seven days and then we stormed the base. Fighters from Jabhat al-Nusra, Al-Hara al-Sham, Al-Tariya Islamiya, and others. As you can see we have one victory. <laughs> السلاح بدأ يصل. يقول احظمهم وكلهم لا نريد طعاما. لا نريد شرابا فارض سوريا مباركة. لا يموت فيها جائع. نريد السلاح. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assad's got to be thinking, TikTok, TikTok. Uh, I've already read reports that he is trying to figure out where he would go in exile. You better figure it out quick, son, because they're coming for you. <laughs> Het is de is in en de over de internet, een angel is in Syrië. En de angel picked up a man af the street. Een 16 who was die in de town of Hula. Dat is over de internet. An angel in Syrië. Allahu Alam, if it's an angel or a man. But that's what I saw on the internet, an angel, dressed in white, picked up the boy who was shot. Memorand. Raja'een ya ardi al-majid lillah <laughs> awditna. Raja'een wal-haadi wa'ad. Mansura ummitna. Bil-yaddi mishafna ubiad. نحمل برودتنا طلقتنا مدخون العهد والله طلقتنا وإحنا اللي منسينا البلد ولهي نسيتنا جايين من كل الأرض يا ربي ثبتنا <تصفيق> شبكة افنان الانشاديه تقدم افنان يا حماس بنت هو قرار الدخول البري الى قطاع غزه فهذا سيكون القرار أكثر غباء وحماقه إذا كانت المقاومه تصطاد اليات العبث في عمق ثلاثة كيلومترات داخل الارض المحتله ولا تصل المجدد بالجنود إلا بعد وقت طويل فكيف بهم وقد دخلوا في شباك المجاهدين في قطاع غزة ان عقولكم القاصره لم تستطيع ان تتصور ما الذي يمكن ان يحدث لجنودكم هنا Pass all the blij dat de de Palestijnse brigade is van de meestalige. Ik ben een van de meestalige. Ik de meestalige. Ik de وكلنا نتمنى الشهاده وكلنا ان شاء الله في سبيل الله لو قتلونا كلنا مش حنبطل ضرب صواريخ ولا حنبطل مقاوم وجهاد